وما أعصَلَ من قبلك إلَّا رجالا نوحِ إليه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالفينات والزبور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 أو يأخذهم ما لا تخوف، فإن ربكم لرؤوف الرحيم. أَوَلَمْ يَرَو respectively إلى ما خلق الله من شيء يتفيئوا ضلاله، يتفيئوا ضلاله عن اليمين والشمال لسجدة لله وهم داخلون.